في الارض وجعل اهلها عاشي يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين وَاستُظف في الأرض وَنَجَلَهُم أََِّ أئمة وَنَجَعللَهُم أئمة ونجعلهم أَ متََجَعللَهُموارِثين وَنُمَكِنَ لَهُم في الأرض وَنُرَ فيِي الرونَ وَه مانَ وَجودَهُ ماَا كانوا يحذرون واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقييه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ان out all қаттулу ла тақтулу уса ин я фаъна ау наттахизуху валдаун ва хум ла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 فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ادخل المدينه على حين غفله من اهلنا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي هذا من شيعته وهذا من عدوه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 فأَصْبحَ فيِي المدينةِ خَاِ فَن يتَََّبُ فَإذَا الذي استتَصرَهُ بالِالأَمْس يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مسَائٍكَ لَ غَوِي مُبين. لَمَّا مَا أَن أَرَاد أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَأ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نفسا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 وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ أَمَدِيًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا؟ قَالَ تَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ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 عَلَى اسْتِحْيَائِهَا قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 منها قبر او جذوه او جذوه من النار لعلكم تصلون فلما اتاها نوديا من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان موسى أَيَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أَلْقِيَ عَصَا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ نُّورٌ وَلَّامُدْبِرًا وَلَّا مُدْبِرًا ولا ولمني وعتب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم اليك وضم اليك جناحك من الرحبه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 لِسَانًا فَأَرْسِلْ فَأَرْسِلْهُم مَعَ عِيَارٍ لِأَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بيناتهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا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 مَتَى يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِهِمْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ إِنْ شَأْنَا قُرُنْنَا وَلَكِنَّ إِنْ شَأْنَا وَمَا كُن تَثَاويا فِي أَهلِمَذِ أَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِم آياتتِناَا وَلَك كُن مُرسلين وَماَا كُن تَ بِجَانِ بِالطُولِ إِذنَا دَينَا وَلَكِ الرَّحْمَةًَ مِ الرَبِّكَلِتُذِ رَرقَوْمَا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا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 إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْبَأْسَ بِالْحَسَنَةِ السيئة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعِرُ هُدًا مَعَ كُنْتَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ نا اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكننا نحن الوارثين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 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما امتعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون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 الأأَرأيتُم إِن جَال اللهَّ عَلَكُم الَّلَ سَرمَدًا إ يَومِ القامَةِ مَن إلَهُ غيرُ الله مَنْ إلَهُ وَير اللهَّ يأتكُم بِض أَفَل تَسمْمَعُون قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَرَسَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ اللَّهِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 يا اَهلَ هُدًى وَمَن هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَى إِلَيْكَ الكِتابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّ فَلَا تَكُن نَّظِيرًا لِّلْكَافِرِينَ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 カラ لا الحقم إليه